ولا تأخذوا أموالكم بينكم في الباطل وتدلوا بها إلى الحكام وَتَذَلُّونَ بِهَا آكِلًا حُكْمًا تَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ